أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكساب شور في رسق منشور والبيت المأمور والبيت المأمور و سق في المرض والبحر المسجون إن عذاب ربك لا يوم, يوم تمور السماء al uh -oh. موت <سرق> سأُمّ وَمَا أَتَانَا تنزعون فيها كأن きょうは wa aku bara Thank you. Ah <laughs> امید اونم Come um, okay. Why I've تن تن I'm a